وا استقام على سبيل الله وجعل الناس إليها فهو على الهجر نادف ذلك من أي شيء من أن من من المقال والضد فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضد ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه أن الضراد ينقصد إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليعديهم طريقا هذه الآية كلا يسروا فيها التوكيد لهذا الحكم لكن فيها التصريح بالظلم، فبأي شيء ظلموا ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال كما قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى كل ذل جنتين آتت أقولها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص، وسمي المعتدي ظالما لأنه نقص. من حق المعتدي عليه فاعتدى عليه وهنا ظلموا من هل, هل ظلموا غيرهم أم لا ظلموا أنفسهم كلاهم يعني حصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر لم يكن الله ليغفر لهم اللام في قول ليغفر تسمى عند علماء النحو لام الجحود جحود أو لا من وعلامتها أن تقع بعد ما كان أو لم يكن فكلما وجدت اللام بعد لم يكن أو بعد ما كان فهي لام الجحور أو لام النس تأخر شوية شن تأخر المجال تأخر شوية فقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم اللام لام الجحور لأنها وقعت بعد بعد ما كان لم يكن الله ليغفر لهم أيضا تسمى لام الجعود لأنها وقعت بعد لم يكن لم يكن الله ليغفر لهم والمعنى أنه لا يوفقهم بالتوبة حتى يغفر لهم وليس المعنى لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من كذب مهما كان عمله، لكن المراد أنه لا يوقفهم للتوبيه حتى يغفر لهم، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، فصرناها بهذه المعنى لأنها مأخوذة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس من السهام. وفيه المعنيان جميعا وهما الستر والوقاية ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبد المؤمن ويقلضه بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ولا ليهديهم طريقا يعني لا يوفقهم في الهداية هنا هداية توفيق طريقا أي مسكا يسيرون عليه إلا طريقا واحدا وهو طريق جهنم إلا طريق جهنم وهو من أسماء النار خالدين فيها أبدا خالدين أي ماكثين فيها أبدا أي باستمرار والأبد هو الاستمرار في المستقبل والأبد هو الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد خالدين في أبد وكان ذلك على الله يسير، أي كان قنوض النار على وجه الأبد يسير على الله عز مع أنه يستلزم أن تبقى النار بما فيها من السعيد والعذاب وأنواع العقوبات ومع هذا فهي يسيرا على الله عز وجل الإنسان لو أراد أن يوقد تنوعا يحتاج إلى عمل أجلس كذلك يحتاج إلى عمل ووقود وتعاد وملاحات لكن النار وهي أعظم شيء في الحرارة إذا بقيت على وجه الأبد فإن هذا أمر يسنه على الله عز وجل ويسف يصعب صعب عليكم من هذه الآية الكريمة بل من الآيتين أن من اتصف بهالين وصفين الكفر والضيء فإنه مستود عنه باب التوفيق لقوله لم يكن الله ليغفر لهم ويستفاد منه إثبات أفعال الأفعال الاختيارية لله عز وجل يعني أنه يفعل ما يشاء بإرادته متى شاء لقول لم يكن الله ليغفر لهم والمغفرة فعل اختياري وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل وأنكر ذلك أهل التعطيل كالأشاعر والمعتزلة وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث وعلل ذلك بإعلان واهر قالوا إن الحادث لا يقوم إلا بحادث ولو أننا أثبتنا لله تعالى أفعال ما تشاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا، ولا شك أن هذا قياس قياس باط، لأنه مصادم للنص، فالآيات الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما شاء ما تشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار إن ربك فعل لما يريد ويفعل الله ما شاء، ويحكم الله عديد، وغير ذلك من آيات الكثيرة التي لا تكاد تُحصر. الدار على أن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء وثانيا هذا القياس باطل لمصادمة النص وأيضا هو خطأ وذلك أننا نحن ونحن محدثون تقوم بنا أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خلقنا أليس كذلك ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثها فالحدوث حدوثنا سابق عليها كذلك الرب عز وجل وجوده أزلي أبدي ولا يمنع من, من ذلك أن يكون يحدث ما شاء من إفعاله وأحكامه وأقواله ومن فوايد هذه الآية الكريمة أن الكافر لا يوفق للهدى لقوله ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا. فإن قال قائم أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هدهم الله فالجواب بلى ولكن لا مانع من أن نخصص العام فيكون هذا العموم مخصوصا بمن أراد الله تعالى هدايته فمن أرد الله هجاية فإنه قد يهجأ ولو كان قد كفر وظلم إذ من المعلوم أن من صحاب رضي الله عنه من كان كافرا ظالما ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤساء في الإسلام ولهم مقام صدر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للنار طريقا وللجنة طريقا فما هو طريق النار طريق النار يتلخص في مخالفة أمر الله ورسوله ترق للمأمور وفعلا للمحذور هذا الطريق المخالفة أمر الله ورسوله هو طريق جهنم وموافقة أمر الله ورسوله هو طريق طريق جهنم ومن فوائد هذه الآية الكريمة اتفات الخلود الآبدي لقول خالقين فيها أبداً والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود وعلى هذا فيكون في الآية دليل واضح على أبدية النار وقد جاء ذكر الأبدية في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الأحزاء وفي آية ثالثة في سورة الجن وهي معلومة و بناء على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم ما دام هناك آيات صريحة فإننا لا ن لا نركن إلى قول أحد كأنا من كان لأن خبر الله صدق صادر عن عن إيش عن علم مراد به البيان التام فلا يمكن أبدا أن يتخلف مدلوله حتى لو قيل إن فلانا يقول بكذا وفلانا يقول بكذا نقول لا قول لأحد فأت قول الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء وإن صعب فهو يسير على الله عز وجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه. وكان ذلك على الله يسير. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا أيها الناس هنا الخطاب لعموم الناس مع أن السورة مدنية والغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين لأن القرآن نزل وسط أمة المؤمنين لكن قد يأتي الخطاب بالعموم ل لقراء تحتف به وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من هذا العموم إلى المخاطبة أهل الكتاب وأهل الكتاب ليسوا من المؤمنين ولهذا قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لأن أل هنا للعهد أي العهود الذهن إذ رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم نظير ذلك أن تقول جاء الأمير وليس في البلد إلا أمير واحد كل ينصرف ذهنه إلى أي شخص إلى هذا الأمير أمير البلد فألل عهد الذهن كذلك أيضا قد جاءكم الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة أهد حضوري وعهد ذكري وعهد ذهني فما تعين بالذهل فعل فيه للعهد الذهني وما تعين بالذكر فعل فيه للعهد الذكري ومثاله قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول السابق ومن ذلك أيضا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أي, أي العسرين العسر الثاني هو الأول ولهذا قال نعباس لن يغلب عسر يسر. طيب وتكون العهد الحضوري كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وكقوله تعالى لمن الملك اليوم ولها ضابط يعني ال التي للعهد الحضوري وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة فإنها للعهد الحضوري وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب فإذا قلت هذا الرجل فالأل هنا له الحضوري لأن المشار إليه يكون قريبا قال تعالى أ جاءكم الرسول بالحق كلمة الباء هنا تكون للمصاحبة والتعدي أي مصاحبا للحق فما جاء به فهو حق أو بالحق يعني أنه رسول من عند الله حقا فالآية تتكلم هذا وهذا وهل بينهما منافات؟ ليس بينهما منافات وعلى هذا فنقول إن المراد بها المعنيان جميعا أي أنه جاء بالحق لم يأتي بباطل وأنه رسول الحق ليس بكالب عليه الصلاة والسلام والحق ضد الباطل وأصله ثبوت فقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمت رب أي ثبتت ولزمت فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت والحق ثابت والباطل زائل كما قالت تعالى بل بالحق على الباطل فأتماعهم فإذا هو زائل قد جاءكم رسول بالحق من ربكم من هنا للاتداء أي أن الحق جاء من عند الله وتأمل قوله من ربكم حيث إن فيها إشارة إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول لأنه جاء من ربكم الذي هو مالككم والمدبر لأموركم فيجب عليكم أن تقبلوا ما جاء بهذا الرسول لأنه من رب فآمنوا خيرا لكم ألفاء للتفريع أي فيتفر على ذلك وجوب الإيمان آمنوا بمن؟ بالرسول وبما جاء به وقولوا خيرا لكم هذه منصوبة على أنها خبر يكن المحذوفة والتقدير فآمنوا يكن خيرا لكم خير من إيش خيرا من الكفر ولا شك أن الإيمان خير من الكفر لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخر والكفر به خسارة الدنيا والآخرة لقول الله تبارك وعاد تعالى في الكفر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم عليهم يوم القيامة وفي الإيمان من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلننخيئنهم حياة طيبة وننزلنهم أجرهم بحث لما كانوا يعملون وإن تكفر، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فإن لله ما في السماوات والأرض يعني فهو غني عنكم لأن له ما في السماوات والأرض ومن جملة ما يملكه من هؤلاء الكاثرون من جملة ما يملكه هؤلاء الكاثرون إذن كأنه قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم لأنه له ما في السماوات والأرض وقوله ما في السماوات وعرض هنا يتكلم النحويون ويقولون لماذا عبر بما التي يعبر بها عن غير العاقل دون من التي يعبر بها عن عن العاقل الجواب قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل وقد يقول قائلنا في هذا نظرا لأن من جونة العقلاء الملاعكة لا شك في أنهم من جونة العقلاء وهم عدد لا يحصيهم إلا الله فيجيب هؤلاء ويقولون الملائكة لهم أمكنا كل واحد قد شغل مكانه والأمكنا التي في السماوات والأرض أكثر من من الملائك وعلى هذا فيكون غير العاقل في السماوات والأرض أكثر وهذا ليس بعيد أن يقال إنه غلب غير العاقل لأنه أنا سمير أسمك سمير لأنه لأنه الأكبر طيب وكان الله عليما حكيم ختم الآية بالعلم والحكمة إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن العلم من الله وعن حكمة من الله. أما كونه عن علم فلأنه في ملكه ولن يكون في ملكه ما لا يعلم. وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقوم أحوال العباد ولا دين العباد إلا بهذا التقسيم أن يكون بعضهم مؤمنا مؤمنا وبعضهم كافرا لولا هذا الانقسام ما قام على مجهة، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا صار للمؤمن مزيعة تميز بها عن الكافر ولكن نعم، ولا حصل للنار من أهواء، وقد وقد تكف الله ربه ذلك، فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وإيش وكاف في في هذه الآية الكريمة. بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا لقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ومن فائدها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس لقوله يا أيها الناس فإن قال قائل أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوص كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فالجواب أن الأصل في العموم إرادة العموم ومن فوائد هذه الآية الكريمه إلزام قبول ما جاء به الرسول عقلا كما هو لازم شرعا ورجع ذلك قوله من ربكم فإذا كان من ربنا وهو مالكنا وخالقنا ومنصرف فينا كما شاء وجب علينا قبول ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق وهل يصح يصحنا نقول بدل أن ما جاء بالرسول حق أن كل ما ينسب للرسول حق ليش لأن فيها حريث ضعيفة وأحد الموضوعة لكن كل ما جاء به الرسول فهو حلو، ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقوله يا أيها الناس بالاضافة لقوله من ربكم وربوبية الله عز وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصه. فالعلمة كقوله تعالى رب العالمين والخاصة كقوله رب موسى وهارون وقوله فوربك فنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم والأمثلة على هذا كثير ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن إرسال الرسل من مقترى الربوبية من مقترى الربوبية لأنه تصرف في الخلق وفعل من أفعال الله وكل ما كان كذلك فهو داخل من تحت مضمون الربوبية ومن فوائد هذه الآلات الكريمة وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به لقوله فآمنوا بعد قوله قد جاءكم الرسول بالحق وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به الجواب نعم الحق يقبل من أي إنسان من كل من جاء به طيب إذا كان الذي جاء به ممن حرف بالباطل فهل يقبل منه الحق نعم طيب ولذلك مثال في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا والسكوت عن أحد الشقين مع الانكان الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم ينكر ومن فائد هذه الأمة الكريمة أن الإيمان كله خير كله خير خير في الدنيا وخير في الآخرة حتى في المعيشة وإن كان ضنكا فهي عند المؤمن خير لأن المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهم وإن صارت سراء شكر فكان خيرا لهم ومن ثوائد الآية الكريمة أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإتابتهم على على ذلك ليس لا افتقاره إليهم بل هو غني عنهم لقوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله لقوله ما في السماوات والأرض فكل ما في السماوات والأرض فهو لله عز وجل فإن قال قائل أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منا فالجواب بلى لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الإطلاق ولهذا لا يحل لنا أن نفعل في أموالنا مع الشاب بل لا نفعل بها إلا ما أذن الله لنا به لو أراد الإنسان أن يحرق ماله أله ذلك؟ لا إذن الملك قاصب فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين وما يضاف إلينا ملكا فإنه ملك قاصب مربوط بما أذن الله به ومن فائد لات الكريمة إثبات الجمع بالسموات وكم هي عبد الرحمن شارة؟ نعم كم هو؟ السؤال السؤال محروف مما سبق ورحت مصرحاً بذلك في القرآن أما العرض هي تأتي دائما في القرآن مفربة لكن في السنة جاءت مجموعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من افتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سبع عرضين ومن فوائد الآية الكريمة باتوا اسمين من اسماء الله هما العلم والحكمة نعم أنا العليم والحكيم يقوله تعالى وكان الله عليما حكيم وقد مر علينا كثيرا أن علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته لماذا؟ لأننا إذا خالفناه فهو عالم بنا وهو أبلغ من السميع البصير السميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يقال والبصير إذا آمنا بمقتضاه حذرنا من إيش؟ مما يرى جاءت العليم إذا آمننا به حذرنا مما يقال أو يرى أو يفعل أو يترك لأن الله تعالى عليم به وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة فلله الحكم وله الحكمة البالغة والحكم نوعان كوني وشرعي فما كلف به العباد فهو حكم شرعي ومن فرد به الله عز وجل فهو حكم كوني ثم كل منهما لا يسطروا إلا لحكمة إذن فالحكمة كونية ويش شرعية ثم الحكمة تكون على الصورة المعينة وعلى الغاية المعينة المراد، ولهذا نقول الحك الحكمة غائية ويش وصورية أي على الصورة المعينة حكمة، في إيجاب الواجب حكمة، والإثابة عليه حكمة، الأول صوري والثاني غائي وكان الله عليهما حكيم، نعم، صحيح، نعم. لا مهما هذا ضعب وليس قائل يتخل يتخل فينا يتخل في آله نعم أحسن أنا في شيء راضي لو قال قائل أنا بدأ المطورة في أصدار أنا سبع كراضي لذلك السنة إلا من بعد العقاب لأن الله لأ في حافظه نقول أولاً القرآن أشار إلى ذلك فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم, مثلهم المماثلة في في النوم والسعب والكبر غير ممكن لأنه ما المعروف أن السماء أعض من الأرض كثير، فلا يبقى إلا إلا العدل هذا من جهة القرآن من جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع رضيه فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ل ليس موجود فلا وجود سبع رغيف ما عطى الإنسان على ذلك لكن كونه عاقب من سبع رغيف يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا كمان الهواء ومر على الصلح ملك له ذكرت من أمس أن الهواء إلى إلا السماء, السماء الدنيا إلا السماء الدنيا كلها لمالك الأرض كذلك أيضا إلى قعد الأرض إلى الأرض السابعة ملك الله <تصفيق> ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندق من تحت بيت نئسان أو من تحت أرضه هل يملك هذا؟ لا لا ينبقى. نعم خالب نحو يقولون أن بقوله تعالى تعطب العودة بصولي نعم إذا في أول آية قال إنها رسلنا إليك الرسول كما رسلنا إليك الرسول والمعلوم أن في العون الموسى يدامس نعم إذا كنا الرسول فيها في الآية الذكري. نعم الذكري يجبج يحمد هذا يحصل الذهن هو نقول لا ذكري نعم طابط وطاء التهريع تفريع أن يكون ما بعدها فرع فرعا لما لما سبق يعني المفترض أن إذا جاء الفاء بعد ذلك الاجمال ثم جاء التفصيل فعل التفريع أو التفصيل فعل التفريع وهذا يوان من السياق ثم قد يكون هناك معاني لالكلمة الواحدة بمعنى أن تكون سببية الفاء سببية وفرع على ما قلت. كيف؟ المتعلق واحد نعم بس إنما لا المتعلق إذا كان معناها أنه رسول حقا قد يكون متعلق على أنها حال حال من رسول الشيخ شرح الحديث قوة نسبة أراضين مثلا كيف كيف شكل هذه الأراضين إذا كان معلومة نعرف أن السماء واحدة أو طهر أخرى ثم ما معنى قوة نسبة أراضي ما لا الأراضين في قول المسابع راضيين ذكر ابن كثير في البداية والنهائية أن العلماء اختلفوا فيها هل هي متطابقة يعني متلاصقة ويكون الفاصل بينها أمرًا مجهولا أو أن بينها فجوات وهذه الفجوات كما بين السماء ونعم و... السماء والسماء هذا التقدير الأخير ليس, ليس صحيح. لأن مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى السماء الدنيا، لكن يقال هذه سبع أراضي الله أعلم بثيابها، هل هي متلاصقة أو بينها فاصل ماذا؟ علينا أن نؤمن ومشيهمها بدقّة. ما معنى قولي طوّق نعم؟ يعني يكون طوّقًا في عنقه يحمله يا مقيّم؟ قال تعالى تعين لله ما في السماوات و الأرض إنما هنا إنما تُستعمل في العاقل أيضا كما في قوله تعالى ولا أنتم عابلون ما هو عبد فلا إشكال في هذا هذا قول صحيح لا استعمال ما في العاقل معين أو شيء يقول العالم لأن كلمة العاقل بالنسبة لله ما يتبيح هذا إذا كان المقصود تغليب الصفر في قوله تعالى فانتقوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب يعني ليس المقصود تعين المرأة المقصود صفات المرأة نعم سبالة الشخصة إذا أفضلوا عن الأفضل أنه فيكم لأرض وإنما سمقوا لكم وخير مقابلين جسد أما والله أما على على رأي من يرى أن ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل فإنه لا سبب له في كم مرة على القول بأن ابن عباس من الله عنهما أنكر الأخذ عن بني إسرائيل كما مر علينا في صحيح البخاري فإن هذا له حكم كم مرة إذا صح عنه نحتاج الآن إلى إلى الواسطة. بين بينه وبين عبد الله نعم يمكن هذا يعني يشمل العيان والأوصاف لكن إذا كان المقصود العيان تخرج إلى نعم <تضح> هذا من باب اختلاف التعبير والاسلوب مثل سبح لله ما في السماوات والأرض وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة قد سمع سورة فصلت بين تسبيح الحديث يقول فيها سبح لله ما في السماوات وإيش؟ الحشر والأرض وفي الحشر نسبح لنا في السماعات ونسبح لنا في الأرض نسبح لنا يا أهل الكتاب لا تبنوا فيه فَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ فَقَدْ أَحْسَنَ الظَّنَّ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَكَانَ رَبُّكَ أَنظَرُ إِلَيْهِمْ وَأَكْثَرَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَاللَّهُ لَا يُؤْخِذُ رُوحًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَكُونُوا ثَلَاثَةً إِلَّا وَقَيَّمَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ لَهُ وَلَدٌ تغضى في وما في الأرض وكفى للعين وكيلا لين التنفيذ المسيح أن يكون عبدا للعين والملائكة المطهرون وما لين التنفيذ قالوا ما نفيه وإن كذلك جميعا أما الذين آمنوا بالله أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّقَوْا مِنْ عَذَابٍ أَلَّا تَأْمَنُوا أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ وَاتَّقُوا رَبَّهُمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُرْسَلِينَ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ كَانَ رَبًّا تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا ترو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق هذا نداء موجه كي يا يونس قد جاء طيب يا آله كتاب لا ترو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق قوله هنا يا آله كتاب عامٌ أريد بالخاص والمراد بهم النصارى لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهور لما سبب من قوله وقوله إن قتل المسيح عيسى مب... ابن مريم رسول الله إلى آخره وما قبلها أيضا ثم خاطب أهل الكتاب الذين هم النصارى فقال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينه والغلو هو الزيادة الزيادة في الشيء تسمى غلو وتسمى إفراطا وضدها التفريط والتقصير وقول لا تروا في دينكم أي فيما, فيما تدينون الله به وذلك أنهم يعتقدوا أن المسيح الله أو ثالث ثلاثة أو قالوا إن المسيح وأمه إله إلهان، هان وقالوا إن المسيح ابن الله كل هذه الأقوال يرونها إيش يرونها دينا فقال لهم الله تعالى لا تغلو في دينه أي فيما تدين من الله به ولا تقول على الله إلا الحق أي لا تقول على الله تعالى في ما تصفونه به إلا الحق أي الشيء الثابت المقبول عقلا وفطرة ونقلا وضده الباطل فمن قال إن المسيح ابن الله فقد قال على الله غير الحق ومن قال إن الله ثلاثه فقد قال على الله غير الحق ومن قال إن المسيح وأمه إلهان فقد قال على الله غير الحق ولا تقول على الله إلا الحق إنما المسيح مريم هذه الجملة إبطال لقولهم إن المسيح ابن الله وإن, وإن المسيح وأمه إلهان وإن الله تارث ثلاثة وما أشبه ذلك قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله عندنا أربع كلمات المسيح وعيسى وابن مريم ورسول الله فلا بد من أعرابنا أما قول المسيح فهو مبتدأ وأما قوله عيسى فهو عطيان وأما قوله ابن مريم فهو صفة وأما قوله رسول الله فهو خبر وهذه الجملة إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله جملة تدل على الحصن فيكون التركيب ما المسيح ابن مريم ما المسيح عيسى ابن مريم إلا إيش إلا رسول الله يعني وليس جزءا من الله ولا إله إنما المسيح المسيح لقب لقب لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وسمي بذلك لأنه لا يمسع لا آهة إلا برئة يبرئ الأفنة والأبرص بإذن الله عز وجل بخلاف المسيح الدجال فإنما سمي المسيح لأنه ممسوح العين أي أعورها وقوله عيسى والعلم عيسى والعلم فإن قال قائل كيف قدم اللقب على العلم واللقب وصف والعلم ذات قلنا إن اللقب إذا اشتهر به الملقب صار بمنزلة العلم بل أظهر في تعيين الملقب من العلم ولهذا تقول الإمام أحمد مثلا تقدم اللقب المسيف رئيس ابو مريم تقدم اللقب لأنه بلقبه أظهر وأبيم وقول ابو مريم هي مريم بن سعمران ونصب إليها نعم نصب إليها لأنه ليس له أب وإلا فمن المعلوم أن من له أب شرعي فإنه يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه وقولنا أب شرعي احتراز ممن له أب قدري لا شرع وهو ما حصل بالزنا والعياد بالله فإن هذا له أب قدري وهزاني لكن الزاني ليس أبا شرعيا عيسى مريم رسول الله أي مرسل من الله عز وجل وليس ربا ولا جزءا من رب بل إنه رسول الله حقا رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم الوارحة عطف كلمة معطوفة على فصل الله كلمته أي كلمة الله أي الكائن بكلمة الله وليس هو الكلمة لأن الكلمة وصف للمتكلم لا شيء بائل منه وعلى هذا فيكون معنى كلمته أي الكائن بكلمته كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون. <تصفيق> كلمة ألقاها إلى مريم أوصلها إلى مريم في أن احملي مثلا أو كلمة نحوها نعوذ بالله أن نقول الله ما لم يقل لكن هذا معنى كون كلمة تصل إلى مريم عن طريق من عن طريق جبريل كما قال تعالى ومرج من بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا نفقنا فيه أضاف الله النفخ إليه لأنه فعل رسوله أرسله لينفخ فيه في فرجها وإضافة النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه من اللي يقرأه؟ جبريل يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم ألقاها إلى مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران هل هما أخوان سبحان الله مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران نعم ايش ليس هو ليس يتأخذ لموسى كيف مهل أب واحد الجواب أولد هذا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم يعني موسى بن عمران أيضا مريم بن عمران فعمران له أبو موسى هو لا نعلم أنه نبي لكنه أبو نبي فكان هذا الاسم شائع في بني إسرائيل فسمي أبو مريم عمران عيسى مريم رسول الله نعم سبحانه الله وروح منه وروح. كلمة وروح روح منه ما هو روح منه هل معناه أن أنها ريح منه وهو ما حصل بالنفخ من جبريل أو أنه روح من أي مخلوق أي أنما روحه مخلوقة من الله عز وجل أو الأمران الأمران لأنهما لا تنفياء فإن جبريل نفخ في فرجها والنفخ ريح وكذلك إسر مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسان ولهذا سمعه الله تعالى روحا يغذب على دينه المسالك الروحية والرهبانية وما أشفى ذلك. وقال روح منه من الله ومن هنا ليست للتبعيد قطعا وقد استدل بها النصارى وعلى أنه عيسى جزء من الله وجعل من إيش للتبعيد وذلك لأنه زائر والزائرون هم الذين يتبعون ما تشابه من الأدلة ابتراء الفتنة يزكي اسمعنا إيش قلنا هذا يتبع او القول من ليس في الذي يقول بان خاصه كان هي ومن عند <تصفيق> هذا كان الزائف الذي يحتجوا بشارعه الاسلام المتشابه لاجرائ ل... ل... ل... ل... الفتنه وبتراتاويده وذكر أن نصانيا استدل بها على أن عيسى جزء من الله وقال إن إن قرآنكم يدل على ما قلنا إن عيسى جزء من الله وكان عنده أحد العلماء فتلأ هذه الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقال لنصاني إذن السماوات والأرض وما فيها جزء من الله فحار أن الصاني وعرف أنه على ظلال ثم أسلم أسلم لأنه تبين على الحق فمن هنا ليست للتبين ولكنها للابتداء أي أنها من عند الله عز وجل ورث يقول وعلم أن المضافة الله عز وجل سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوار فآمنوا بالله والرسول آمنوا الضمير الواو تعود إلى من إلى أهل الكتاب الذين يرادوا بهم النصارى آمنوا بالله ورسله عيسى وموسى محمد جميع الرسل. لا تقولوا لا نؤمن إلا بعيسى لأن محمد ليس هو الذي أشهر بل آمن بالله ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم والإيمان في اللغة اشتهر بأنه التصديق ولكن الصحيح أنه ليس التصديق وأنه الإقرار ولهذا يعدى بالباء يقال آمن بك أي أقر به إقرار مؤمن مصدق وقد ذكر هذا الشيخ السلام رحمه الله في كتابه الإيمان بأن من فسره بالتصديق فلا سبسوا لكن قد يضمن معنى التصديق ثم يتعجب بالله مثل قوله فآمن له لوط والإيمان هنا بمعنى من قياة أي فانقاد له لوط وقال إني هجع إلى ربه وكلمة وعنة فأمنوا بله ورسله ولا تقولوا ثلاثة جملة لا تقول فعل مضارع أو جملة أو نقولناها جملة مكونة من فعل مضارع وفاعل والقول هو النطق باللسان. وهنا كلمة ثلاثة هل وقع عليها الفعل نعم لا لأن القول لا ينصب إلا جملة أو شملها جملة لا ينصب الاسم المفرد إلا على لغات بعض العرب الذين يجعلون القول كظل فينصبون به مفرد وعلى هذا فنقول ثلاثة ليست مفعولا لتقول ولكنها خبر لمبتدى محيوف التقدير ولا تقول الله ثلاثة ولا تقول الله ثلاثة وكانوا يقولون بالتثريح كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة انتهوا انتهوا عن, عن قول ثلاثة فنهى أولا ثم أمر ثانيا انتهوا خيرا لكم خيرا هذه مفعول بل هي خبر يكن المحذوف تقدير انتهوا يكن خيرا لكم و إنما الله إله واحد هذا جفر لقول إن الله ثالث ثلاثا وإنما أدت حصر فالجملة فيها حصر حصر وهي بالله عز وجل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه بمعنى تنزيل وهي اسم مسكر وفعلها سبح والمسكر من تسبيح واسم المسكر سبحان وهي ملازمة للنصب على المفئولية المطلقة دائما كلما جاء سبحان فإن مصور على أن المفئول مطلق وعملها محذوف وجوبا لا يجمع بينها وبين عاملها وقوله سبحانه أن يقول أن هذه مصريه وقد خلف حرف الجر منها للعلم به أي تنزيه له عن أن يكون له ولد وإنما هو منزه عن الوالد لو على لأمور متعجلة أولا لأنه مالك كل شيء والمالك لا بد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال وثانيا أنه ليس له زوجة، والأبو إنما الابن إنما يكون غالبا ممن له زوجة، كما ذكر الله ذلك في سورة عاد، سبحانه أن يكون له واد، نعم، أن يكون له واد ولم تكن له صاحبة، ومنها أيضاً أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء. أي بقاء النوع باستمرار النسل والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك لماذا؟ لأنه الحي الذي لا موت ومنها أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليستعيده ويعينه على شؤونه وأموره والله سبحانه وتعالى غني وقد أشار الله إلى ذلك في قوله سبحانه هو الغني فعلى كل حال هو منزح أن, أن يكون له ولد وما قدر الله حق قدره من قال إن له ولد له ما في السماوات وما في الأرض هذا كالدليل على أنه منزح عن الولد أن له ما في السماوات وعلى ملك والولد لا بد أن يكون كوالده في أنه له قصة من الملك لأنه سوف يرث والده إذا مات مثلا والله سبحانه له ملك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما هنا للعموم أي كل ما في السماوات من ذوات وأحوال وأمور في الله عز وجل وكلالك ما في الأرض وكفى بالله وكيلا قال المعربون إن نلبى هنا زائده التقليل وكف الله وقيلا أي حافظا على كل شيء فلا يحتاج إلى ابن يساعده أو يعين في حفظ الملك في هذه الآية الكريمة فوائد منها النهي عن الغلو عن الغلو في الدين بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دين وإذا نهى الله أمة عن شيء وقصه علينا فهو عبرة لنا يعني أننا لا مهينا ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرة النصارى المسيح ابن مريم أي لا تعلو ومن فائد هذه هذه الكريمة أن الغلو في الدين كالنقص منها فكما أنَّ الإنسان منهين عن النقص في هو وأيضاً منهي عن الغلو ومن فوائده فوائد الآية أنه لا يجوز لنا أن نغلوا في ديننا سواء ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم أو بأعمالنا وعلى هذا فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبت الله فهو إيش غال فيه عليه الصلاة والسلام ومن نزله منزلة الرب وأنه يتصرف الكون فهو غال فيه ومن زعم أن غيره من من هو دونه يتصرف الكون فهو غال فيه فالغلو إذن مجاوز في حد في كل شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القول على الله إلا بالحق لقوله ولا تقول على الله إلا الحق وهو الشيء الثابت ويتفرع من هذه الفائدة تحريم تحريف آيات الصفات وأحاديثها لأن الذي يحرفها لم يقل على رواه الحق فقال عليه الباطل واضح؟ نعم آيات الصفاة مثلا بل يداهم مفسوطة قال قائل ليس المراد باليدين اليد الحقيقية بل المراد النعمة والقدرة وما أشبه ذلك نقول هذا قال على الله غير حق لأنه قال ما لا يريده الله عز وجل ومن فوائد هذه العالم الكريم بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من أمر الربوبية شيء من أن يتوقف من قوله رسول الله ومن فوائدها جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب لقوله إن يساء بن مريك. وعيسى بن مادام لا يس له أب كما هو معلوم الانتمين طيب إذا كان الولد ولا جزينة قلنا إنه لا يس له أب شرعي فإلى من ينسى إلى أم يبقى عندنا إشكال هو ينسى بالأم حقيقة وحكما لا شك فيه لكن عند المنادات عندما نظى له اسما يشتهر به بين الناس وينادى به هل نحن ننسبه إلى أمه فيكون بذلك نشر عارها وكس قلبه أو نضع له اسما ننسبه إلى من من هو حقيقة منسبه إليه فنقول مثلا عبد الله ابن عبد الكريم نعم؟ الثاني أولى الثاني أولى فنحن إذا قلنا هو عبد الله من عبد الكريم هل أخطأنا لأن الزاني عبد لله عز وجل وإن كان زاني فهو عبد لله فنسميه بهذا الاسم لأنه لو سميناه منصوبا إلى أمه لكان كل إنسان يسمع سيقول لماذا ثم يلحق العار هذا الرجل وذريته و ويبقى وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله فنقول الحمد لله أما من جهة الحكم الشرعي فلا شك أننا لا لا لا نرتب عليه حكم القوة ولهذا لو مات بنزدنا من يرثه قم ترثه فرضا وتعصيبا نعم فلهذا نقول يوضع له اسم ينسب إليه ولا يخالف الواقع من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة إثبات رسالة ع... رسالة عيسى بن مره لقوله رسول الله ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول ليس له حق من الرببية بأي حال من الأحوال نقول هل هل عندكم سئلة أم نمشي نعم ورغب بكم الولد إذا كان من الزنا ولكن بعد أن يعني حملت المرأة تزوج بها الزاني زواجًا شرعيًا ثم ولدت فهذا الولد كلا من ينسب أولا نقول لا بد من توبة الزاني والزانية لا لابد تحقق لا بد من تحقيق ذلك ثانٍ إذا تزوجها فأكثر العلماء يقولون إنه لا يجوز أن يتزوجها لأن الآن في عدة لا لا لا يحقه ولدها. فيجب أن ينتظر حتى تنتهي العبد وذلك بوضع الحمد على الغرش المعروف ومن العلماء من يجوز ذلك إذا يتحقق التوبة وأنه إذا استلحقوا الزاني يلحق به، لكن هذا الباب لا يجوز إطلاقا أن يفتح للناس يعني لو كان هذا القول من الناحية النظرية قول قولا صريعا لكن لا يجوز أن يفتابه الناس على لماذا لا نتساهل في هذا الأمر كل إنسان يزمد امرأة فإذا حملت نهب يتزوجه وأهلاء سوف يتطرون إلى أن يزوجوه ويقتفى بشرع الناس يعني. نعم. شيخنا إذا قال إذا جملا أحدهم قلوا تعالى وصَخَ أَكُونَ مَنْ بِسْمِ رَبِّ الْأَرْضِ كل, كل منهم جميع كل جميع منه يختلف عنه طبيعة آلاء شعاله ورجل منه, منه. هاله لا الصخر منه لا رأ... لا جميعا منه. طبيعة إنه بدأنا صخة. إيه كح نعم أيضا الروح هي خلقت نفسها الروح خلقت نفسها لا بد كيف صار النصان أبقى منك يا إيش اسمك أنت حميد جل حميد النصان أثنا انتقل من دين إلى جهاد أنا قلت لك أنت شو نعم سليم نعم. أي نعم. عبد الكريم. أي. هذا بارك الله فيك. لا شك أنه ابنه, قدران. هو ابنه قدر. وابنه قدر المخلوق من ما. وهذا لا لا نتفق لك أحد. لكن لما كان على غير وجه شرعي لم يحق لي شرعا. أما قدر فهو ابنه ما في إشكال. إنه إيه إيه هذا ابن مهو ابن شرعي ابن قدري لأن هذا الزاني في مشكلة زين لو كان عندنا واحد اسمه عبد الله هو بعبدكين ما نقول عبد الله عبدكين ما فيش كذا نعم شرخ هو ده عنده دور في الله واحد واحد انت هل هذه فوبيا يعني لما تلقى هذا فارنه اكيد بعض تكون هكذا يمكن قد يكون بعضهم من طلابي انا مو شرط لازم نغير على الذاتي وسالب قصدي وذين قد يكون هذا لكن اذا لم اذا لم يؤمنكم محمد كان قصص حتى بيس لا خلق كابس في صحيحين وغيرهما هو من فتن المسجد التجاف نعم ينصبه إلى من الشيخ قبيلة قبيلة نعم قبيلة يكفي عبد الله بن عبد الكريم فقط تكون العائلة التي تتكون منه نأرد الله أن يكون له عائلة أهل. أهل عبد الكريم نعم اللقيط هذا مثل ما قلنا يوضع رف السم مثل عبد الله عبد الكريم عبد الرحمن عبد العزيز أو فلان بن أبيه الذي يخ الذي يخلق الجماع لكنه ليس أبا شرعيا وقد يكون أبا شرعيا لأن بعض الناس ربما يعطي أولادهم مثل في الطقوقات وفي المساجد اجن عنهم يعني هذا علقيص الحقيقة ما ندري هو بن زنا ولا ابن ابن لكن أبوه يعني يا طالبين لاجنب كيف عنده شرع <تصفيق> الشيخ بن حسن راتب الحكم الذي تنحط بالذنب الان اللقيط الان المشهور عند اهل العلم فميراثه لبيته ما وديته من قتل لبيت المال، إلا إذا إصار له إذا تزوج مثلا صار له أو الآث فأولاد يرثون ولكن يقول راجح أنه يكون لمن ارتقطه يكون ماله لمن ارتقطه لأنه قام عليه وحضنه وكعب فيه فأكل له. وهو أولى من بيت المال الذي يكون لعموم الناس نعم إيش إيش إباقات الله إيش أنا فكرت ما أروح منه نعم فكركم يا شير بأنه مستدرون وإباقات إي ما وصلنا ما وصلنا هذا إن شاء الله في, في في الفوارد نعم عيد إيش نعم إيش هذا لأنهم يغضون بذلك يضربنا بذلك واشتهر هذا الشيء و... و... وليس فيه أدنى شك في أنهم أولاد حقيقة لأبائه وليس فيه أدنى شك وفيه عبد الله بن بحينا وفيه عبد الله بن مالك من بحينا لاهما انتسب كل نعرف أن أبوه فلان نعم أحسن. صحيح ففي <تصفيق> الذين اامنوا وعملوا الصالحات فييسر لهم جورهم من طغله وام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 وفضل ويجيه إليه صراطا مستقيما <تصفيق> رجل الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لن يستنكف المسيح وأن يكون عبد الله ولن ولا الملاحظة المقربون لأن هذه تفيد أين لن يستنكف المسيح إلى المسيح إلى طيب ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إيش ما من فائد لاد الحت... كريمة في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم إطلاق الشيء على سبب إطلاق السبب على مسببين كقوله وكلمته ألقاها إلى مريم فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسها لكنه خلق بالكلمة فأطلق السبب وعليل المسبب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله وأكرمهم عليه لأنه أضافه إلى نفسه فقال وكرمته ألقاها إلى مريم والإضافة للتخصيص والتكريم ومن فائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله روح من يعني أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل ولكن مضيفة إلى الله عز وجل من باب التكريم والتشريف واعلم أن المضافة إلى الله تعالى نوعا نوع معنى لا يقوم إلا بغيره، وهذا يكون من صفاته مثل علم الله قدرة الله السمه الله كلام الله وما أشبثاه فالمعاني إذا وظيفت إلى الله فهي من صفاته وليست بمخلوقه ونوع آخر يضاف إلى الله لكنه بائم منه منفصل عنه وهذا يكون مخلوقا لكن وضيف إلى الله من باب التشريف والتكريف ومنه قوله هنا وروح منه وقوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فأضاف الناقة إليه وقوله تعالى ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يكهر في أسمه وقوله تعالى وقف في البيت للطائفين كل هذه أعيان قائمة بنفسها في إضافته وإضافته إيش تشريف وتكريم ولا لأن أنواع اسمك تعود بود وأذكر ما ذكرنا من من التقسيم المضاف إلى الله انقسم نعم الأعيان نعم لا لا لا طيب شارع لا الاسكوس مجمع ناقش المضافي الله قال لي معاه الاول لا بس بها حتى وجهه من يعرف سبحان الله يلا هم ايش هلا الآخر خطأ نعم خطأ اللي وراء اللي وراء اضاف الله نوعا الأول أن يكون عين قائمة بنفسه فإضافته هنا من باب خطأ الأول ما ليس قائما بنفسه فهذا يكون مثل نعم والثاني طيب. أن يكون عينه قائما بنفسه، فهذا إضافة لله. طيب مثاله؟ نعم. طيب إذا كان شيء ليس بمعنى، ولكنه مضاف إلى الله، وهو بالنسبة إلىنا أبعاد وأجزاء، مثل يد الله، فهذا أيضا يلحق. بكونه من من الصفات لأنه ليس مفصلا بائن عن الله عز وجل فيكون من صفاته طيب ومن توائد الآية الكريمة وجود الإيمان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فآمنوا بالله ورسله وقد سبق لنا مرارا معنى أو سبق لنا مرارا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل فلا حاجة التكرار وكذلك ما يتضمنه الإيمان بالرسل ومن فوائد الآية الكريمة النهي نهي عن التخليط لقوله ولا تقول ثلاثة يعني فأنه يحرم أن يقول الإنسان أن الله ذاره الثلاثة وهذا من الشرك فالنهي عن كقوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، فلا يقول قائل لماذا اقتصر على النهي فقط؟ نقول لا تسرع نهى، ولو كان هو شركا، لأن لأن الشرك مينع، من ومن فوائد الآية الكريمة أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه. بقوله العقيم من أين يفتلمسين نعم من قوله خير الله انتهو خير الله فدل هذا على أن من, من تاب فهو خير له وهذا يستلزم قبول التوبة ومن فواتنا الكريمه انفراض الله تعالى بالألوهية همين من أين توقف من الآية واتحو الدلالة على أن الله مفرد بالألوهية من طول إله واحد واحد, كلمة واحد أيضا دليل آخر لا لا خطأ ما في فصل الحصر أي أيش القصر نحن بلغتنا الحصر وهو أسمى قصرا لكن نتراجع على الحصر الحصر في قوله إنما الله إلهنا فقول إنما الله إله دلت على الحصر وهو, هي وهو أن الله تعالى هو الإله وحده لا في قوله واحد يكون زيادا تأكيدا من فوائد الآية الكريمة الله تعالى من فوائد الآية تنزيه الله أن يكون له ولد يعني أنه منزه أن أن يكون له ولد تأخذ وليد اسمه وريث عبد الحميد تنزيه الله عن أن يكون له ورث نحن نتأخذ ما أكثر مصاحب. كم بالمسك؟ فوق مئتين مصاحب. لكن يبدو أنك لست حريصا على المتابعة. يالله <تصفيق> نجي. قوله سبحانه أن يكون والدهول والده. تنزيها الله طيب ما وجه كون اتخاذ الوارد بالنسبة لله تعالى عيبا ونقصا رأيب نقص لأنه يسلزد أن يكون محتاجا طيب وأن يكون باقيا فيما لو هلك الأب طيب من الذين قالوا ان الله أخذ ولدا كل غيرهم غيرهم طيب من يشكون هلا اللي ثلاث فصائل الدعوان الله وربه من, من فوائد الآية الكريمة انفراج الله تعالى بالملك من جهة صالح ما ورد ذلك ما عندنا معموله قدم ما حقه التأخيل أحسن قدم ما حقه التأخيل وتقديم ما حقه التأخيل فيه الحصر طيب من فواد هذه الكلمة يتباه أن, أن السماوات عجب لكنه مبهم خالق سلاف الجمع سلاف هل بي في أي آية طيب احسن طيب الأرض نعم و... نعم جاء السنة بذلك صريحه في مثل بقولين قطع الارض الله بي يوم القيامه بيسبي الارضين احسن طيب طيب هل يكون الله تعالى وكيلا لغيره سليم لا <سؤال> الله وكيلك الله تعالى وكيل على الخط فينانا رب وليك وحافظ الله اي لازم معنى انه وكيل لغيره فيهم متأكد أحسن طيب. أين الدليل على ذلك <تصفيق> وين الدليل على أنه وكيل على خلقه وكفى بالله الوكيل طيب وهل الله موكل خالد حمد هو الآن موكل هو وكيل الآن لكن هو هل هو موكل ما هو موكل رحيم أي... أين الزريف مين ما سوكت سليم ها نحن بإثبات أن الله يوكل إثبات أن الله يوكل فأي يغفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بالتأكيد كذا طيب ثم نبدأ للصديق ليس يستنجف المسيح وأن يكون عبد الله طيب فيها قوله متعالى وكيلا هذا يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل وأن أعتمد على الله وحده بقوله تعالى وكفى بالله وكيدا لا تعتمد على الله عز وجل اجعل اعتمادك على الله فإنه كافي ولو أننا صدقنا في ذلك لكان الله حسبنا ومن كان الله حسبه فقد تم له أمره قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أكمه إن الله بالغ عمره فأنت يا أخي توكع على الله فإن إن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك وكافيك يسهل لك عمر وهذا وعد من الله عز وجل ما هو من زيد ولا من عمر وجاء عن يدي عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان الطير شغدو من أوكارها خماساً جائعاً، قد مضى عليها الليل ونفدت ما في بطونها، لكنها متوكل على الله عز وجل، تعرف ربها وتعتمد عليه، ولا ترجع إلا وهي إيش قطان ممتلعة بطون، فلو أننا توكلنا على حق التوكل كفانا، لكن قصنا ذلك كثيراً. وجود الأسباب المادية تجد أكثر الناس يعتمد عليها وينصى المسبب عز وجل لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله المسيح هو المريم الذي اتخذه هؤلاء إله بين أن المسيح نفسه لا يمكن أن يستنكف عن عبادة الله فإن هو عليه الصلاة يطرق يطلق الوصيلة إلى الله في القرب لديه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني يتبون الوسيلة التي تقربهم الله عز وجل وأولئك يدعونهم سكين فهنا يقول لن يستنكف المسيح وأن يكون عبد الله لن يأبى يستنكف بمعنى يأبى أنفة وعلوا وقول أن يكون عبدا لله أي عبدا شرعيا أو كونيا ها؟ شرعيا لأن الكون ما أحد يستنكد حتى أفجر عباد الله لن يستنكد أن يكون عبد لله في العبودية القدرية إن كل من في السماوات والأرض إلا آث الرحمن عبد نعم في العام المستقبل لكن قدر ما يمكن المستقبل كلامنا عن القدر أما الاستكبار عن أمر الشرعي هذا كثي. طيب وقوله أن يكون عبد لله أي عبودية شرعية ولا الملائكة المقربون يعني ولا ولن يستنكب الملائكة المقربون والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجعل وجعل قتاؤهم التسبيح ولهذا كانوا صمدا لا يأكلون ولا يشربون وقولها المقربون أي إلى الله وإذا كان الملائكة المقربون لا سلطفون عن عبادته فغيرهم من بابعهم وقول المقربون هل هي صفة كاشفة أو صفة قيد يحتمل أن يكون ذلك صفة كاشفة لأن الملائكة مقربون إلى الله عز وجل ويحتمل أن يكون قيدا وعلى هذا الاحتمال يكون الملائكة فيهم المقربون وفيهم من ليس بالمقرب فالله أعلم فإن قال قائل ما المناسبة المن في ذكر الملائكة عند ذكر عيسى قلنا المناسبة أن من الناس من جعل الملائكة أولادا لله كما أن من جعل المسيح ابنان لله عز وجل فهذا مناسب إن حتى الملائكة الذين تخدمهم أولاد الله لن يستنكفوا أن يكون عبادا لله ثم قال ومن يستنكب عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا من يستنكب؟ الجملة هنا شرطية ومن أداة شرط استنكب فعل الشر. وجواب الشر فسيحشرهم إليه جميعا وقرن بالفاء الفاء لأنه صدر بالسين وإذا صدر الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء هو قالوا من يستنكم عن عبادته عبادة من عبادة الله شرعا صح من يستنكم عن عبادته شرعا ويستكبر يتعلى ويترفى ويأبى أن يخطأ للأوامر والنواهي فسيحشرهم إليه جميعا المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه وعلى هذا في الضمين في, في قول فسيحشرهم يعود على على الجميع وهنا فيها أول في مباعي أولا من يستنكف روعي في فعل الشر لفظ الشر